قد فرض الله لكم ت ح ل ة أ ي م ا ن ك م والله مولاكم وهو العليم الحكيم و إ ذ أ س ر النبي إ ل ى بعض أ ز و ا ج ه حديثا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 و ا ل ح ج ا ر ة عليها م ل ا ئ ك ة غلاظ لا يعصون عليها م ل ا ئ ك ة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أ م ر ه م ويفعلون ما يؤمرون يا أ ي ه ا الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إ ن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 والذين ش ر ك و الهدى ش ن ك ه دعويه م ي ر ربحيه ذات مضمون ا ج ت م ا ن ا ربنا ا ت ر م لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يا ايها النبي اجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جنه وبئس المصير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 وضرب الله مثلا للذين آ م ن و ا امرات فرعون اذ قالت, إذ قالت رب ابن ي لي عندك بيتا في الجنه ونجني, ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونريم ابنه عمران التي احصنت فرجا فنفخنا في جمروعنا وصدقت, وصدقت بكلمات ربنا وكتابه وكانت من القانطين